الأم نبع الحنان ومصدر العطف والرحمة فكم سهرت وكم تحبت وكم بكت وكم تجرعت كل ذلك من أجلك أنت فما أجدرها بالبر والإحسان طول عمرها بالضحي عشان ما فيش مرة قلت فيها نفس أردك ملك عليها دنو الصان عليك. اللي الجنة تحت رجلكي، قلبي وعيني اشداء إليك. ترى <تصفيق> الجنة تحت رجلكي، قلبي وعيني اشداء إليك Nifsa mallej aneja minnke Wollemma nambar då ählam bieke Nifsa mallej aneja minnke Wollemma nambar då ählam bieke Tull عمرها بالضحie عشanna Womafis نفسي vi är rätt med dig, وصاني عليك den vassan jag är till dig. Du låm råb فيها död, نفسي att och inte en gång وصاني det i كبار لسة صغر كبار لسى ابتدعلنا تعبنا برضو عشاننا دايماً مشغول بل عالينا شي لهممنا بدلنا صغار كبار لسى ابتدعلنا وتعبنا برضو عشاننا دايماً مشغول بل حالينا ممنى بدلنا طول عمرها بالضحي عشان و مفيش مرة قلت فيها نفسي أرد ملك عليا ده لوصاني عليك الله طول عمرها بالضحي عشان det är Att مش alayya, tuya alayya och lytha, ja, يا och وكلك lika händer. Och om jag frågade مش min Jag är inte jag är inte ensam, jag är نفسي أرد جملك عليّا ده أنا وصّاني عليك إلا أنا مشتق لحنينك نفسي أجيلك ده أنا من غيرك مش في حياة نفسي أرد جملك عليّا ده أنا وصّاني عليك إلا ده أنا وصّاني عليك